بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي استقل الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك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 ولود خلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتن لا أتواها لا أتواها وما تلبثوا بها إلا يسيروا ولقد كانوا عهد الله منهم قبل لا يولون الأدباء وكان عهد الله مسؤولا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 وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسِوُونَ فَرِيقًا وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَ الْمَتَّقُوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يا أيها النبي قل لأزواجه إن كنتم تردن الحياة الدنيا إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. فَتَعَالَيْنَا نَمْتَعْكُنْ وَأَسْرَحْ فَن سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتَ تُرِيدَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ أَجْرًا عَظِيمًا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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعت المتصدقين.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 ما كان محمد أبا أحد من الرجالكم ولاك الرسول الله ولاك الرسول الله وخذ من وكان الله بكل شيء عليمًا.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 التي تأجرهن، التي آتيت أجورهن، وما ملكت يمينك مما أثا الله عليك وبنات عمك. وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة, وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها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 تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ سَلَجْنَا حَ عَلَيْك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 وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ نَمَتَّعًا فَاسْأَلُوهُم مِّنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ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 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعلهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهيب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 ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم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 وقعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فدراهم الله مننا قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا